بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب ولا الموسيكين حتى تاتي امر بذن رسول من الله يدعو الى الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَإِنَّ الله عنهم وردوا عنه مالك لمن رب